أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبحا فالموليات طبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ضعذر ما في القمور وحفظ لما في الصدور إن ربهم به في يومئذ